بعيد سمعوا لها تغيضا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا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 وَيَوْمَ يَحْشُرْهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُوا أَأَنتُمْ أَضْلَنْتُمْ عِبَادِي هَا أُولَئِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلِينَ قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا أَنَّ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنْ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 الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شرق مكانا وأضل سبيلا ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا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 وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا ولقد أتوا على التي أمطرت مطر السوء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 وَالنَّوْمُ سُبَاتٌ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ شُورًا وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً ميتوا ونسقيه مما خلقنا أنعام وناسية كثيرة ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبان أكثر الناس إلا كفراء ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا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 أولئك انجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما قل ما يعبع بِكُمْ ربي لولا دعاؤكم قَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا